بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الصيبين الصاهرين الله أكبر على الرحمن هذا من نسبة إلى تقسيمات الواجب المصنف يقول احنا نقدر نطي لهذه المقدمات أسماء أخرى شلون يقول نسمي بعضها بالمقدمة المفوتة يعني شنو المقدمة المفوتة؟ يعني إن لم تأتي بها لا تتمكن أن تأتي بالواجب يعني إذا ما رحت المكة تقدرت حيج؟ لا ما تقدرش إذن هاي المقدمة الخارجية سميناها قلنا هاي المقدمة خارجية عقلية العقل يدل على ذلك نقدر نطي إليها عنوان شنو؟ ثاني نقول نسميها المقدمة المفوتة يعني تفوت عليك الواجب إذا أنا ما رحت الحاج أقدر أحج إذا ما قطعت المسافة أقدر أحج ما أقدر أحج إذن عندما لأتي بهذه المقدمة تفوت علي ذي المقدمة يوم تفوتها تفوت علي الحاج يعني شنو لا أتمكن من إيجاد الحاج من شنو إيجاد, إيجاد خارجي ما أقدر أتمكن طب أنا موجود هنا أنا موجود في كربلاء في مدرسة ابن فهد الحلي وما قطعت المسافة فاذا فوتت على نفسي شنو؟ الحج ولا اتمكن من ايجاد الحج احنا نقدر نسمي هاي المقدمة نسميناها قبل شوية خارجية عقلية نقدر نسميها المقدمة المفوتة اذا في اليوم الاصولي او الفقيه قال لك بعبارة اخرى هاي نسميها هاي المقدمة المفوتة ليشتبه نظرك لا يلتبث عندك اكتهم المقدمه المفوتة نفس الخارجية هال. نفس العقلية ونقدر نفسها نعطيها علما للشرعية هم خارجية شرعية هم مقدمه مفوتة اذا لم اأتي بها بالوضوء اتمكن ايأتي بالصلاة الصحيحة الصلاة حتى اذا اتيت بالصلاة صلاه شنو باطلة وغير صحيحة اذا هم ادعى عنوان شنو مقدمة شنو الشر مفوتة ولكن شنو هاي هاي المفوتة الخارجية شنو هي هاي بالنسبة المقدمة المفوتة الشرعية وليست بعقلية اذا بعض الوقات نستعمل عبارات اخرى والمقصود شنو مقصود واحد مثل الترادف احسنتوا نستعمل تعبر نقول هاي مقدمه خارجيه عقليه او مقدمه خارجيه داخليه وبعدين نستعمل لكليهما شنو عباره المقدمه المفوته سواء كانت عقليه او كانت شرعيه هذا المصنف ينبه لهذا الشيء المقدمه المفوته وهي كل مقدمه ورد وجوبها في الشريعه قبل زمان ذيها يعني ذي المقدمة في الموقتات يعني شنو في الواجبات كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول ايامه ووجوب الغسل من الجنابة للفوم قبل الفجر هذا شنو يفوت لي اذا عاني مجنب كنت قبل الفجر وعندي اصم شهر رمضان علي اختسل يوم اختسل اذا ما اختسلت فوتت علي اليوم يوم ما فوتت الصوم فوتت الصوم اذا هذه مقدمة مفوتة يفوت علي شيء شرعي احسنتم اوقع قطع المسافة للحج اذا ما رحت فوتت علي الحج يوم ما فوتت يقول فوتت كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول ايامه ووجوب الغسل من الجنب للصوم قبل الفجر وسميت هذه المقدمة بالمفوتة لماذا؟ لأن تركها ترك هذه المقدمة موجب لتفويت الواجب في وقت أنا بعد ما أقدر الحج إذا سبعة وثمانية من دل حج أنا ما كنت في مكان يعني فووتت الحج على نفسي لأن عن يوم تسعة لازم وين؟ أنا بعرفه يعني فإذا فوتت هذا الشيء على نفسي إن شاء الله الجميع والدليل على وجوب المقدمة المفوتة هو ان الشارع المقدس لو لم يحكم بوجوبها فان العقل شفرح قال يقول اذا الشارع ما هو اوجب العقل يوجب يعني المقدمة الخارجية سواء كانت شنو مقدمة خارجية عقلية او شنو شرعية قطينا عبارة ثانية لها المقدمة المفوتة الشارع العقلية المفوتة قبل منو الشارع المن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 نحن نريد نبطي عنوان الجمع بين المقدمة العقلية يعني والشرحية. والشرعية والشرعية نبطيهم اثنينات مقدمة مفوتة او لا إذن الشرعية موجودة محقصة ما في مشكلة مقدمة مفوتة هاي هل سنجي نقول والدليل على وجوب المقدمة المفوتة هو ان الشارع المقدس لو لم يحكم بوجوبها فان العقل يحكم بلجوم الاتيان بها وذلك لان تركها موجب لتفويت الواجب في نطي ضرفه كالحج وقطع المسافر وفي ضوئه ان الاوامر الشرعيه الداله على وجوبها اوامر مرشده لا حكم العقل بوجوبها اذا الشارع قال لي لازم تقطع الطريقة تروح الى مكه وتحج هذا الامر امر ارشادي او غير ارشادي امر وجوبي هذا هذا مو وجوبي ارشادي من قبل ما يامرني الشارع عقلي امرني بذلك إذا الشارع قل لي واجب عليك الحج من استطاع عليه سبيله استطاع صارت أتقطع المسافة عقلي يقول لي والشارع يقول لي عقلي يقول لي إذا الشارع قل لي هذا أمر وجوبي وأمر إرشادي هذا إرشادي لأنه الشارع أمر بعد ما أمرني العقل بذلك أن أذهب وأقطع المسافة. اذا صار ارشادي مثل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هاي اطاعة شنو الامر هاي اطاعة ارشادية مو يطاعة شنو وجوبية لين حق يقول بالذات قل لي عليك اطاعه المولى وشكر المنعم والخالق وفي ضوئه ان الاوامر الشرعية الدالة على وجوبها اوامر مرشدة الى حكم العقد ووجوبها المقدمة العبادية يقول احنا نقول فرشيه ثاني نقول مقدمة عبادية شو استعمل الصلاح ثاني المقدمه المفوت هل نقدر نطلقها للمقدمه الشرعيه هم نقدر نطلقها على من؟ على العقليه ولذا يشوف اول مره قال هي كل مقدمه ورد وجوبها في الشريعه قبل زمان ذيها في الشريعة هاي الشريعة كانت عن طريق العقل ومن شنو الشارع؟ هنا نعطي عبارة ثانيه نقدر نعطي عبارة نعطي عبارة فقط للمقدمة العلمية المقدمة الشرعية يعني الخارجية الشرعية شنسميها نسميها المقدمة العبادية وهي كل مقدمة شرعية اشترط امتثالها بقصد التقرب إلى الله تعالى أنا وقت أروح للحج أمشي داب على المسافة. يحتاج قربة الى الله تعالى ما يحتاج اما الوضوء ما يحتاج سؤال اخر اني اذا اريد اروح للحج هذا الحاج قطع المسافة إذا ما سويه مقدمة مفوتة ومقدمة مفوتة، الوضوء مقدمة مفوتة ومو مقدمة مفوتة، أيضا مقدمة مفوتة، اي بعدين الطالب شنو عبارة ثانية قال إذا استعمل المقدمة العبادية مقصودنا فقط شنو الشرعية شنو المقرونة بقصد التقرب إلى الله وجل شو عبارة ثانية دي استعمل يقول احتمال نستعمل مقدمة مفوتة واحتمال نستعمل المقدمة الخارجية الشرعية والمقدمة الخارجية شنو العقلية ونقدر نستعمل في بعض ال... بعض الأشياء شنو المقدمة العبادية مثل الوضوء فقط يعني هاي المقدمة صار اخص من تلك المقدمة نقدر نقول هاي مفوت ولا يعني؟ ما هو السبب؟ المفوت نقدر نقول استفسد بسبب العقلية ليش لأنه لي ليش فيها قصد الله؟ لا لهيتش احنا غير شي نقول احنا احنا نقول شنو المقدمه المفوتة المفوته مطلق المقدمه التي تفوت عليك الواجب سواء كانت شرعيه او عقليه مفوتة مو مفوتة انتهنا يعني الوضوء اللي لم تأتي به هذه مقدمة مفوتة مو مفوتة يعني بالعبارة قلنا نريد أن نقول المقدمة المفوتة عمو من المقدمة العبادية لأن المقدمة المفوتة تشمل العبادية وغير العبادية أما المقدمة العبادية فقط هي مختصة بالعبادة نعم حضروا على عذول لم يحكم العقل يحكم اشترطت كثالا بقصد التقرب الى الله تعالى وهي منحصرة في الطهارات الثلاثه الوضوء والغسل والتيمم ليش ما عندنا مقدمات ضمن الحج قصد تقرب ويا وين المقدمات الحج العباديه مو قصد مشافه حتى الاقتطاع من المقدمات الوجوب يعني أنا راح أحصل جلسة أقول قربة لله تعالى حتى يصير الحج يوجبه عليه أو أنا أحفظ عليه صحتي أقول قربة لله تعالى حتى إنه والله يوجب عليه الحج لا ما أقول. أيها المفوتين راعي موت عليه يا مريضات. آه إذن هاي مو مقدمة عبادية المقدمة هي مقدمة مفوتة مو عبادية. ذي المقدمة هي عبادية صحيح. القول في وجوب المقدمة في الواجبة يقول اختلف اقوال العلماء في وجوب كل قسم من هذه المقدمات المذكورة الخارجية والداخلية والعبادية والعقليه مختلفين واكتكثرت حتى انتهت عدا الى عشرة اقوال والرأي الذي ذهب اليه جماعة من المحققين والمتاخرين هو القول بعدم وجوبها مطلقا يقول اثنين كلها مواجبة وذلك لانه اذا كان الامر بدل مقدمة داعيا للمكلف الى الاتيان بالمأمور به فان دعوتي هذه لا محالة بحكم العقل مو بحكم الشرع هذه تحمله وتدعوه الى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيل له يقول اهداني كل المقدمات عقلية مو شرعية اهداني هذا العقل يقول لك سوي هذا الشيء ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف يعني عقلي يقول لي سوي هاي المقدمة لا تبقى حاجه الى داع اخر من الشارع يجي يقول لي سوي المقدمه من قبل المولى مع علم المولى المولى يدري انه عقلي يأمرني بذلك عقلي يقول لي سوي بعد ليش المولى يجي يقول لي اسوي وحسب الفرض بوجود هذا الداعي لان المولى يدري الداعي العقلي موجود عندي يعني يود يقول لي سوي هاي المقدمه المولى بعد ما يجي امرني واذا امرني المولى يكون شنو امر ارشادي وليس امرا وجوبيا الضد ما المقصود من الضد المولى اذا امرنا بشيء من الاشياء هل هذا الامر يقتضي النهي عن ضده إذا أمرنا المولى بإزالة النجاسة من المسجد واجب الإزالة يعني إذا دخلت مسجدا من المساجد ورأيت هناك نجاسه في المسجد المولى يأمرك بإزالة النجاسة من المسجد وتطهير بيت الله عز وجل هل هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده هنا الامر بازاله النجاسه هل عند قابليه وقوه واقتضائيه ان ينهاك عن العمل بضده سواء كان ضده ضدا خاص او كان ضده شنو ضدا عام ما المقصود بين ضد العام احنا اولا خل نعرف انه الضد شنو هو معناته الضد يعني المعاند المخالف احنا في المنطق كان عندنا شنو ضدان احسن هل هل مقصود في اصول الفقه الضد نفس الضدان نفس الضدين في المنطق او غيرهما المصنف من كلامه إن يتهم انه هذا الضد هنا غير الضد المنطقي <تصفيق> الضد المنطقي كان شنو امران وجوديان صحيح <تصفيق> لا يجتمعان ويرتفعان لا يجتمعان ويرتفعان كالاسود والابيض والدم لا يجتمعان ولكن يرتفعان وياتي الاصفر هذا كان الضد هناك في المنطق ايها المفنف عندما تقول الامر بالشيء اذا المولى امرنا بشيء يقتضي ما هو معنى الاقتضاء اولا الاقتضاء يعني عندك قابلية وقوة هل هذا الخشب او الورق عند اقتضاء الاحتراق او ما عنده, عنده الحديد عند اقتضاء الاحتراق لا ما عند اقتضائية الحرار انه يحترق ما يقدر اولا الكلام الامر بالشيء عند اقتضاء يعني عنده قابلية ان يمنع شيء اخر او ما عنده هذا واحد الشيء الثاني اذا عنده اذا الامر بالشيء عنده قابلية وعنده اقتضائية ان ينهى عن الشيء الاخر ينهى عن ضده النهي يعني شنو؟ يعني المنع المنع يعني لا تسوي هذا الشيء فلقوا النهي على الشيطان الضد شنو مقصودك المصنف يقول الضد عدنا ضديا عدنا ضد خاص وضد عام يعني شلون أيها المصنف مقصودك من الضد ضد منطقي يقول لا مو ضد منطقي لأن الضد المنطقي أمران وجوديان لا يجتمعان ولا يرتفعان ان ضد هنا اعم من الضد المنطقي انه يشمل الضد يشمل الضدين ويشمل النقيضين في المنطق النقيضان شنو كانوا في المنطق شنو وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان إذن إحنا المقصود هنا في الضد الضد الشنو الذي هو عام من الضد شنو المنطقي يعني الضد هم وجودي احتمال وهم يكون شنو عدمي يكون إذن المقصود هنا أريد أقول لك أن الأمر بالشيء عندما يقتضي النهي عن ضده شنو هذا الضد الضد إما يكون ضد عام وإما ضد خاص الضد العام يعني شنو يعني النقيضان الضد الخاص يعني يعني الضدان شنو الأمران الوجوديان واضح؟ يعني أنا لك ما إنه النجاة والطهار لا هذا شنو النجاة والطهار شنو وجوديات بلوله وجوديان هس شلون أجيب لك مثال المولى أمرك بإزالة النجاة عن المسجد أمر هذا يقتضي عند قابلية النهي عن ضده ضده تارة يكون خاص وتارة يكون شنو عام الخاص شنو هو؟ الخاص مال ضد الثاني الضد الثاني يعني امر وجودي يعني شنو انك لا تزيل النجاسه وتذهب وتصلي تصلي الصلاه ضد الازاله او ضد الازاله ضد الازاله ضد هل هذا ضد خاص او ضد عام خاص هذا خاص لماذا لان امر وجودي انت تصلي وتابة اخرى انا ادخل المسجد اشوف النجاسه ولا ازيل النجاسه مو اصلي ما ازيل يعني امتناع ازاله لا ازاله يعني نقيضه هذا شي يصير هذا يسموه ضد عام يعني امر عدلي واضح انه ما ازيل النجاسه ابعد مو اصلي لا اعبر واروح ما التفت هذا يسموه شنو ضد شنو؟ ضد عام هذا. أنا ما أزيل النجاسة. الكلام هنا الآن إذا أمرك المولاة ولذا شنو هاي من المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية تكون يقول المولاة أمرني يبل إزالة النجاسة. ما نهاني عن الصلاة. المولاة ما نهاني عن شنو؟ عدم الازاله وقال لي انه ميصير مزيل ما قل لي كي المولى بس امرني شنو بالعزالة اما هذا الامر بالازاله ضد تارة خاص اروح اصلي المولى ما نهاني عن الصلاة حينما ارى النجاة في المسجد ما قل لي هذا شي هذا من يقول لي يقول العقل يقول لك العقل يقول لك. يقول اذا المولى امرك بشيء لا يمكن لك ان تعمل شيئا ضده او ان لا تعمل المولى قال لي جئني شنو بكأس من الماء انا راح اجيب له ملابس يمكن يقول هذا عمل ثاني ضد هذاك العمل او المولى يقول لي ائتني بكأس من الماء ما اجيب له ماء اذا هذا النهي الموجود الذي شنو استنبطناه واخذناه من الامر هذا هذا يأخذناه من أمر هل هذا شرعي أو غير شرعي الشرع يقبل بهذا الشيء يقول إذا أنا أمرتك بشيء بإزالة النجاة من المسجد انهاك عن الصلاة كذلك هذا عقلة اللي يقول يعني الشارع عمدي يقول يعني ما لك حق الصلي والنجاة موجودة في المسجد يعني راح يعاقبني على ذلك النهي الموجود الذي تنبطه عقلي وتوصل إليه عقلي ما لا تقولون أيها الفقهاء الفقهاء اختلفوا هنا في الضد الخاص والضد العام كل من قال برأيه والأقوال كثيرة المصنف يقول أن هذا البحث الرحلة في المطولات إحنا مبادئ هنا عدنا ما عدنا أصول فقه مبادئ الأصول عدنا بس أنا لذا وضح لك الفكرة هذه ان شاء الله لو تروح تدرس اصول الفقه هناك تعرف شنو التفريعات والاقوال تفضله تقدر تحطون بين طبقنا ممكن يوجد ساعة النجاة ثم الصرح اذا صار هنا شنو عندك قاعدة اهم مهم عندك احنا نقول في عدم وجود قاعدة الاهم والمهم يعني انت دخلت المسجد وشفت شفت النجاة ووقتك مضيق وقتك مضيق ووقت متسع عندك موسع انت هنا تقدر تصلي بعد ساعة بعد نص ساعة بعد خمس دقائق عندنا تزيل النجاة البحث هنا مو البحث عند شنو ضيق الوقت هو الاهم والمهم اذاك بحث ثاني احنا اذا نحكي في في بحث شنو ماكو اضطرار ماكو اهم مهم انت تدخل المسجد وترى النجاسه ماذا تفعل واجب المولى دا يقول لك ازل النجاسه اذا لم تزل النجاسه هذا الامر بالازاله يقتضي النهي عن ضد يوم يقتضي يعني تقول انا هسه الصلاه صايره واروح اصلي هاي صلاتي باطلة لو يعني الامور المولاد يقول لي ازل النجاس وانده اصلي صلاتي باطلة وصحيحة بحث هذا اذا ما ازلت النجاسة اعاقب يومه عاقب، بحث ثاني هذا يعني اذا اكون شنو محوط واكو اقوار في هذه المسائل المفنك يقول انا ما راح اطرحك تفكرة راح اطرحك لكم نحن نقول يا عدم الموضوع اضخط الصلاة وعدم الاتصال من الجنابة نعم يا شيخ. شلون يصير هذا عدم الوضوء شنو عدم الوضوء صار صار. هذا الموضع هذا تقول عدم الوضوء ها... ملوطف ملوطف ملوطف. لا شو بني عندنا وضوء عدم الوضوء هذا شنو هذا نقيضه وضوء لا وضوء هذا ضد العام هذا لا يجتمعان ولا يرتدعان ثالثا الضد تدور مسألة الضد حول اقتضاء الأمر بالشيء شنو النهي عن ضده أثار الضد أو عدم النهي عن ضده وقت المولى يقول لي أذل النجاسة هذا يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي يعني يقول لا تصلي في هذا الوقت ما لك حق تصلي أو ما يقول هذا الشيء وبتعبير آخر تدور حول الإجابة على السؤال التالي ما السؤال؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي عند اقتضاء الاقتضاء شنو قلنا اخذنا يعني عند ملك عند قوه الحائط عند اقتضائيه البصر لا, لا ما عند اقتضائيه البصر احنا بدنا نحكي انه هل عند اقتضاء ما عند اقتضاء اولا الامر عند اقتضاء النهي عن ضده ما عنده اذا عند اقتضاء هسه هذا النهي النهي يكون مبطل للعباده او غير مبطل بحث ثاني هذا اول خلينا نثبت العرش، بعدين شنو ننقش خلي نثبت الاساس بعدين نبني احنا ويعني ويعنون بالمصطلحات المذكورة على الضد عندنا هذا لازم نعرف الضد الاقتضاء شنو النهي وماذا ما يأتي الضد يعني كل معاند ومناسب الضد يعني ماذا تقول او ضد يعني عاند ينافيني يختلف معايا الاقتضاء ماذا مجال الاختضاء لابد يتثبوت النهي عن الضد عند الامر بالشيء لابد اذا الامر بالشيء يعني يقتضي النهي عن ضده يعني شنو لازم اليه يعني تابع اليه يعني هاي يكون نوع من الملازمة عند الامر عندما المولى يأمر بشيء ويا شنو يجي يلزم وياه يقول آني انا هاك عن ضد وياه ويا ماشي يعني ملازمه اكو يعني شيخ نعني لا تأكل الحرام إيه؟ يعني امر الحقيقي انه كل الحلال ونهي لا تأكل الحرام او الامر لا تأكل الحرام فما رح يكون نهي عبدالله هل يجون هناك هذا البحث حول النهي من ان شاء الله ناخذ هذا البحث الاتي نجي يجي هداك الامر المشي ثلاثة النهي النهي شنو معنى يعني الزام والترك يعني ما لازم تسوي اترك هذا الشيء ويقسم الضد الى قسمين هما الضد العام والضد الخاص قلنا ليش قلنا الضد مقصود الضد هنا مطلق الضد مو الضد المنطقي هذا اعم من المنطقي الضد المنطقي امران وجوديان هذا الامر الوجودي الوجوديان والامر شنو الوجودي والعدمي ناخذ قسميه نحن يعني النقيضان والضدان المنطقي ناخذهما ناخذ الضدين والنقيضين نجعلهما شنو الضد الاصولي نانا الضد العام الضد العام شنو معناته هو الترك اي ترك المامور به ترك المأمور به يعني انا المولى امرني بازاله النجاسه ما اسوي امرني بالصلاة ما اسوي هذا شنو هذا نقيضان صلاة لا صلاة ازاله لا ازاله النقيض ماله الضد الخاص شنو هو هو المعاند الوجودي شنو يقول وجودي يعني شنو هذا الضد الحقيقي المعاند الوجودي اي القيام بفعل تسوي شغله ثانيه يمنع من القيام شنو بفعل المامور به انت مامور بالازاله تروح شو تسوي روح صل انت انت مامور بالازاله تروح الطوب حول البيت ان شاء الله يخسم لكم بيت الله الحرام نشوف انت ده مامور ده الطوف. ولكن شوف ادنبه شو قدامك سلام عليكم وحبه ادنبه اشوف نجاسة قدامك شو تسوي هنا او لما تدخل فيه الطوف اشوف نجاسة قدامك الطوف يوم الطوف لازم ازيل النجاسة اول ازيل النجاسة وبعدين طوف الواجب. ولاييضاح الموضوع اكثر نقول بعد بيان مصطلحاته المتقدمه ان فحوى السؤال المتقدم هل انه اذا صدر من الشارع المقدس امر بشيء مثل أزل النجاسه عن المسجد لابد ان يتعلق نهي منه ايضا يعني من الشارع بالضد العام يعني لا تترك الازاله او بالضد الخاص لا تصلي الى رأيت النجاسة لذلك الشيء الشكل من الشارع المقدس صادر ايش مو شخص ماموز المنطوق المنطومة ايش لخلاص شبيهة من رد يقول احنا المنطوق الشكل بس اكو في شنو مو مفهوم هاي هاي اكو في الدلالة الكزامية وياها بتسحب شيء واذا دائما في بحث الضد وبحث اللي اخذناه سابقا المقدمة الواجب اكو اختلاف بين العلماء قسم قالوا هذه من مظاهر الالفاق وقسم قالوا انها لا هي من باب الغير ومستقلات العقليه وذلك لما تروح المباحث الالفاظ مثل ما تفضل الشيخ يصير هذا من باب الدلالة الالتزاميه أو من باب المفهوم والمنطوق يصير الشكل بعضهم قال لا هاي مستقلات عقلية إن شاء الله تاخذوها هذا أكون نقاش وبحث وخلاف بين العلماء قسم رتب هذا البحث في المباحث الالفاظ وقسم جابه وين؟ في غير المستقلات العقلية وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. <تصفيق>